التي تختص بكتاب ربنا جل في علاه الذي قال فيه عثمان بن عفان وطهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله جل في علاه فيه الأحكام وفيه الحكم وفيه العظات وفيه العبر الذي فيه أنباء خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وأيضا فيه الكلام عن ربنا جل في علاه عن اسمائه الحسنى وصفاته العلة وعن الله جل في علاه وعن إلهية الله نسأل الله جل في علاه أن يبصرنا وأن يفقهنا في كلامه وأن نعلم مراد الله جلّه في علاه كما قال الشيخ ما من أحد إلا ويدور حول مراد الله جلّه في علاه أمنت بالله بمجاء الله على مراد الله وأمنت برسول الله وبمجاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن اليوم إن شاء الله في الكلام على سورة البقرة هذه السورة العظيمة من السبعة الطوال فيها أعظم آية آية الكرسي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ما أعظم آية عندك فقال آية الكرسي أو قال الله الرسول اعلم فسأله مرة ثانية فقال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي الخيوم فضرب وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر نسال الله لرسول في ان يفقهنا في امر ديننا وفي كلام ربنا جل في علاه ثم نثني بالشكر لولاة الأمور نسال الله لرسول ان يشكر لهم أن يسروا لنا هذه المدارس وان يسعدهم بذلك عند ربهم جل في علاه وان يلهمنا ويهم الاخلاص في العمل لدين الله جل في علاه وان نتعاون على البر والتقوى في رفع رايه سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا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 من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم مذلة والمسكنة وباءوا بغضب, وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون القراءة بيت مصر بدون تنوين وحراءة يعني جزمها ابن جليل حرم من يقرأ بي. فما أبي لأهل هي مهتبرة غير مهتبرة لا فيها فوق من ا هو ذا بس حرم لا يجوز ان تقول اما تنوينها هي المساله كلها على التنوين او غير التنوين يعني مصروفه او غير مصروفه تكلمنا الاسبوع الماضي ان الله لا فعلا انعم النعمه تلو النعمه على بني اسرائيل وقد تحبب الله اليهم بالنعيم وتبغض اليه, إليه بالمعاصي وكانت النعيم متوفرة تنزل عليهم تطرة وبدل أن يشكروا ربهم جل في علاء جعلوا مقام الشكر مقام الجحود والعناد الكفر والطغيان والتكبر والتجب ويقول الله جل في علاء مذكرا نعيمه لهؤلاء وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنة والسلوى وقلنا بأن الله جل في علاء قد رزقهم هذا الطعام الحلو المذاق سهل الهضم عظيم النفع هذا الطعام من غير تعب ولا كد ولا شقاء ولا إعياء محض فضل وكرم من الله جل في علاه أم امطرت السماء عليهم هذا الرزق الوفير من ربنا جل في علاه علهم يشكرون علهم يتوبون علهم يئوبون علهم يستقيمون على عباده ربهم جل في علاه ومع ذلك هم على ضلال مبين يقول الله للا فعلان وانزلنا عليكم المن والسلوى قال اهل التفسير المن والسلوى كان الله للا فعلان يرزقهم في كل صباح ما يكفيهم في يومهم فقط وكان قد أمر موسى ان يامرهم الا ياخذوا زياده على ذلك وهذه فيها ما فيها من الحكم واللطائف والعظات والعبر أن الله يربي في نفوسهم حسن الظن في الله للا فعلان واليقين في الله للا فعلان والثقه في الله للا فعلان وان لهم ذلك دل. والله تعالى يبين لهم الرزق بيدي فلا تيأسوا فلا تبأسوا ما دام الرزق في يد الله للا في علا فهو يصل إليكم يصل. الله للا في علا إذا تكفل لاحد برزق فانتهى الأمر قال الله وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولذلك قال معنا في مسألة التوكل حق التوكل أن تكون على ثقة بما في يد الله أشد من ثقتك فيما في يدك فما في يد الله جل في علا لا يمكن ان تبخسوا بحال من الاحوال وقد تكفل الله لك به لذلك كان الله العلي يربي ثقه فيه ويربي اليقين فيه في قلوب هؤلاء الذين قد تكبروا وتجبروا وعتوا وتغوا وبغوا وانزلنا عليكم مننا والسلوى فقال موسى لا تاخذوا الا ليومكم فقط فكانوا قد عصوا أمر موسى عليه السلام وعاتوا أيضا على الأمر الله جل في علاه ثم أخذوا يعني يأخذون اليوم, تلو اليوم يأخذ الواحد منهم رزق اليومين والثلاثة والأربع فابتلاهم الله جل في علاه بهذا الأمر حتى يكشف عن قلوبهم وأنهم لا يثقون في ربهم جل في علاه حق ثقة ولا يحسنون الظن في الله جل في علاه فلما فعلوا ذلك فسد طعامهم ومنع الله عنهم المن والز... والسلوة جزاء وفاقا وأجرا تباقا وهذا نتعلم منه ونستفيد من هؤلاء السعيد من وعد بغيره فهؤلاء لم يتوكلوا على الله حق التوكل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء فان العبد اذا صدق الله لان في, في التوكل على الله كفاه الله مهونه كل شيء قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله يفضل لم يمسه سوء ما توكل العبد على الله جل في علاه حق التوكل الا واردما ظن بربه الا وجده عنده يعني قائما الغرض المقصود ان كانوا لا يثقون في ربه جل في علاه فاحنثق في الله جل في علاه ان كانوا لا يحسنون الظن بالله جل في علاه فان نحسن الظن بالله جل في علاه ان كانوا لا يستيقنون في ربهم جل في علاه فنحن على يقين تام بالله جل في علاه لذلك كان النبي صلى الله يبيت طاويا ولا يهم هذا الامر ويقول وجعل رزقي وجعل رزقه تحت ظل رمح والله جل على كفاء لما يعني كان يأتيه قال من يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه سعد بن أبي وقاص بسيفه فقال قال انا حارس رسول الله أنا بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في نفس الحين على نبيه صلى الله عليه وسلم فأنزل والله يعصمك من الناس فقال سعد الآن ارحل انتهى الامر قد وثق في ربه دل في أولى عندما قال والله يعصمك من الناس ولذلك كانت هذه من المهام العظيمة جدا المؤثرة في قلوب الكافرين فدخلوا في دين الله أفواره عندما نام النبي صلى تحت ظل شجرة فجاء رجل الكافر الجلد فأشر السيف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يعصمك مني هذا كلام لمن لسيد الخلق أجمعين لأحسن الناس الذين بربه دل في أولى امتلأ قلبه يقينا في الله دل في أولى في نصرة الله وتوفيق الله و الله دل في ومعية الله قال من يعصمك مني قال الله حركتك بالله سكناتك بالله موتك بالله حياتك بالله أعطاؤك أو منعك بالله إلا لا فيه لا جرة القلمة التي تمسكه أنت ما تمسكه إلا بالله إلا فيه ولا. فقال له نمسلم بيقين ثابت الراسخ. قال الله فوقع سيف من يد أحسن الظن بربي فكان الله عند حسن ظنه فوقع سيف من يد رجل فأخذ من نمسلم فقال من يعصمك أنت مني فقال كن خير آخر وكانت هذه أيضا لطيفة منه حسن خلق مع فتركوا من فدخل في دين الله دل في علاه الغرض المقصود اليقين في الله دل في علاه والذي فعل ذلك لما دخل خالد بن الوليد خالد بن الوليد دخل على ملك الروم وطبعا قال له من أنت أأنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تغلب أبدا مش لبيح بس هذا من أنت فهو بيّن له ضربا آخر من ضرب النصر العظيم هجوم ضاري على القلوب عندما تكلم على مسألة اليقين في الله دل في علاه والتوكل على الله دل في فاختبره بشرب الصم قال أرأيت ان شرب هذا السم ولا يؤثر فيه أتؤمن قال نرى فأخذ السم وهو يثق في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدره قال من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو السميع العليم ما قالها لها صباحة إلا لم يضره شيء وما قالها مساء لم يضره شيء فأخذ السم فشربه وهو يتوكل على الله جل في علاه فلم يضره إذ الأسباب بيد الله جل في علاه النار تحرق ولا نقول أن النار الإحرق عندها لا النار تحرق لكن هذا سبب الله جل أن يعطل هذا السبب، وقد عطله الله جل في علاه. للنبي من الأنبياء، والولي من الأولياء. لابراهيم عليه السلام عندما ألقى في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. انظر إلى نتيجة التوكل على الله جل في علاه والثقه في الله. يقال في بعض الإسرائيليات أن جبريل قال: لك بي بحاجة؟ قال: أما أنت فلا، وأما حاجتي فالله إيش؟ يعلمهم. فو كلام يعني لا يصدق ولا الكذب لكن الحديث صحيح الذي في البخاري بن عباس رضي الله عنه رضاه حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها توكلا على الله. حسن ظن بالله ويقيم في الله دلاله قالها إبراهيم حين القي في النار فقال حسب الله ونعم الوكيل فما لجاءا لنار كوني باردا وسلاما على إبراهيم كانت آية بهرة ومعجزة طاهرة لقلوب الناس ثم قال نعبس وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزاد التوكل واليقين في, اللي اللي اللي في علاء. الله لا في فقالوا حسفنا الله ونعم فان فانقلبوا بنعمة من الله الفضل لم يمسسهم سوء لو أحسن المرء التوكل على الله لا لا في علاء لفاز ونجأ. بل ارتقى مرتقل صعبا. أقول قال ابن القيم مراتب الناس في التوكل على الله ثلاث المرتبة الأولى وهي أضعفها وأقل وعقلا من يفعل ذلك من يتوكل على الله لرغيف العيش سيمتلك وسأتي رغيف العيش لكن يا للحصر والخيب والفصال يتوكل على الله في أمر مكفول له هذا من الغباء المستحكم قال رمضة الثانية أن على الله جل في علاء. أن ينجيه الله جل في من هذه الدنيا إلى جنات النار في مقاصد عند مليغ المغتدل وهذا خير واوفق منه توكل الأنبياء يتوكلون على الله لنصرة هذا فيه. يتوكلون على الله لنشر التوحيد بين الناس ليعبدوا العباد رب العباد جل في علاه فانظر كيف يربي الله جل في علاه هؤلاء التغات البغات يربيهم الله جل في علاه الحسن الظن به واليقين فيه وأن لهم ذلك قد أعم الله وابصارهم بصيراته وختم الله على قلوبهم على القلوب أقفال فانظر يقول الله جل في علاه أنزل عليكم المنى والسلوى وقد أمرهم موسى كما قلنا بأن يأخذوا ليومهم فقط فما وثقوا في ربهم جل في علاه هذا انتم جربتم الله جل في علاه في التخبط ما طلبتم شيئا الا وجاءتكم على معجزه ان عام تاتي عليكم تطر مع ذلك لا تثقون في ربكم جل في علاه هذه دناءه نفس وتغيان قل وهذه ظلم ليس بعدها ظل نعوذ بالله من الخزنه فيقول الله جل في علا وظللنا عليكم الغمامه وانزلنا عليكم المنه والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون الظلم راجع عليهم الله جل في علا لا يضر شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني الضرر يرجع عليكم انتم والظلم يقع عليكم انتم لان العذاب وخيم والعقاب اليم عند ربنا جل في علا قال الله جل وعلا وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وإذ قلنا دخلوا هذه القرية قلنا القرية سميت القرية للبناء المشيد له ولأنها تجمع الناس قال الله جل وعلا أميرا إياهم ابتلاءا واختبارا أيضا كلما تغوا بغى وعفى الله عنهم اختبرهم مرة ثانين ألا أرأيت رجل يختبر مرة فيرسل ثم يختبر الثانية فيرسل وهذه لابد أن تلمح فيها أمرين تلمح فيها الأمر الأول لطف الله وإمهال الله له وعدم تعجيل الله للعقوبه لبني اسرائيل تعجب من نطف الله جل في أولاه ورحمة الله بهؤلاء المرة تلو المرة يعفو ويتوب الله جل وعلا عليهم وهم لا يرفعون لذلك رأسا الغرض المقصود هذه المحة الأولى المحة الثانية تنظف التغيانين وبغيهم كل ما تاب الله عليه واختبرهم رسر ومع ذلك الإصرار على الرسوب الطغيان وأيضا العتو والعصيان ربنا جل في علا وإذ قلنا دخلوا هذه القرية هذا أمر وظهر الأمر الوجوب إذا هذا تكليف وابتلاء واختبار من الله جل في علا وهذه أيضا كانت عقوبة لهم لما عتوا عن امر الله لله ولم يحسنوا الظن بالله لله وهم في الدين واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئت وهذا ترتيب أيضا فيه البلاء والاختبار وفيه الرحمه من الله لله علاء لما لانهم لما عصوا موسى عليه السلام وأخذوا ليومين أو لثلاث كان جزاء مفاقا واجرا طبقا ان الله جل منع عنهم المن والسلو فاين الطعام والشراب فالله جل لم يتركهم أيضا سودا فهذه أيضا فيها ما فيها من الابتلاء فيها من رحمه الله وهذه لا بد ان تستيقنها يقينا ولو كان اكثر أهل الأرض أعطى أهل الأرض لا يمنعه الله من الرزق ارزاق الأبدان لا تمنع بحال ارزاق الأبدان ترتبط بالربوبيه العامه اما ارزاق القلوب لا ترتبط إلا بالربوبيه الخاصه مفهومه هذه ولا غير مفهومه مش مفهومه اقول ارزاق الابدان ترتبط بالربوبيه العامه البر والفاجر الكافر والمؤمن الصالح والطالح تكفل الله لهم بالرزق ما من دابة الارض الأرض إلا على الله. رزقها أما ارزاق القلوب الإيمان والتقى وحلاوه الإيمان والشوق إلى لقي الرحمن جل في علاه لا يؤتاه إلا من أحب الله جل في علاه. فأرزاق القلوب ربوبية خاصة. أما ارزاق الأبدان ربوبية عام. فلذلك تقول أن أقول أنظر إلى أهل الأرض أعظم أهل الأرض تغيانا ووو على على الله جل في علاه والله لم يمنعهم الرزق فبعدما فبعد ما اختبرهم اختبارا وابتلان أيضاً لطف بهم وأعطاهم الطعام والشراب قال الله جل على قلنا, قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم من رغضاً صدر الباب بالبطون لا بالقلوب لأنهم قوم لا يعني كما قال بعض العلماء مراتوا الناس ثلاث منهم من يأتيك بالحج والبيان ومنهم من يأتيك بالمال بالمال أو الطعام والشراب ومنهم من يأتيك بالشدة وعلى كل هذا فق دعوة أول الدرس أولي في هذا في هذه الآية العظيمة درس أولي أن, أن تعلم كيف تتفقه في الدعوة إلى الله جل في لكل مقام مقام أما صاحب البيان وصاحب العقل وصاحب القلب السديد تأخذ معه بالمقدمات والنتائج وتغير له كلام الله جل في علاه وكلام النبّساء وجمع العلماء هذا أكتر خير فيه من العقل ويسترشد بالبيان وأما العقل لا يسترشد ولا يمكن أن يدخل في الإسلام إلا بأن تتألف قلبه بالمال وقد فعل ذلك النبّساء قد فعل ذلك مع أصحاب العقول وقد كان يبين لهم ما أنزل الله عليه من كتابه ومن سنده صلى الله عليه وسلم وأما الذين كانوا على ميل للإسلام لكن لا بد أن تدفع هؤلاء إلى الإسلام فكان الإسلام يتألفهم بالماء كما حدث بعد فتح مكة وغزة حنين الإسلام بعد الانتصار العظيم من الله لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أغضق على أهل مكة الأموال حتى أن بعض الأنصار من النش من قالوا سوفنا ما زالت تقتل من دماء هؤلاء ويعطيهم ويتركهم قومه قال ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتدت عليهم فقال لسعد بن عباده لي القوم فلما اتوا قال اتعلم ما قالوا نعم قال اتقول بما يقولون قال انا من قومه انظر الى الادب اولا ما قال بجرأة نعم انا اقول لا قال الرجل من قومه يعني ايش رجل من قومه نعم اقر بما يقولون انظر الست الصدق مع مع من مع رسوله والصدق من جاء حقا فلما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني بين لهم انه قد تالف اقوامهم ضعف في الايمان ثم قال الم تكونوا ضلالا فهداكم الله به الم تكونوا كذا فنصركم الله به فقال لمن ترد علي وهو يقصد قولوا،, قولوا ألم تأتنا شريدا وحيدا فريدا فأويناك ألم تأتنا وحيدا فريدا فنصرناك وهو يقول لو قلتم ذلك لصدقتم وهم يقولون الله ورسوله أمن الله ورسوله أمن الله ورسوله أمن فقال الناس دثار ثوب الخريج يعني هم ليسوا خاصة نفسي قال الناس دثار والأنصار شعار قال لولا الهجر لا لكنت رجل من الأنصار قال لو سلك الأنصار شعبا سلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالنوق واللبن وتذهبون أنتم برسول الله قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم الغرض المقصود هذا في الدعوة أن من أراد المال انت ممكن أن تتألفوا بهذا المال فانظر إلى هؤلاء وهذه دلال أيضا على ضعف إيمانه وضعف عقله قال الله جل وعلا أولا فكلوا منها اطبئنوا الطعام والشراب موجود هناك فكلوا منها حيث شئتم رغدا يعني هنيئا مريئا رحبا لا تضيق عليكم ولا تحجير وهذا المهم عندهم مع انهم اشد الناس تحجيرا على الناس يريدون السعه وهم اشد الناس تحجيرا على الناس انت ترى الواحد منهم لا يدعو, لا يدعو غيره لدينه اليهودية لانهم يقولون لو دعوتك ودخلك ديني اليهوديه سيقتطع مني جزءا من الجنة فبخلا بالجنة حتى في بخلا بالجنة لا يدعون غيرهم إلى هذا الدين الغرض المقصود يقول الله جل في علاه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا قلنا القرية ابن عباس كان يقول هي أريح وبعضهم قال هي قاومة الجبارين وبعضهم قال بيت المقدس الغرض المقصود ننظر فيما هو مراد من الآية هو أن الله ابتلاه بدخول هذه القرية بأن يسمعوا ويطيعوا لله جل في علاه هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا سجدا طلب هو على ظاهره وهو شكر لله دل في واستقى منه بعض الماء تعديدا على أن المرء إذا احدثت له نعمة أن يسجد الله دل في علامه أين هذه النعمة مع أننا قلنا بأنها من البلاء والاختبار له أين النعمة؟ قال فاكلوا, وش... فاكلوا قال فاكلوا منها حيث شئتوا فهذه نعمة لذلك يسجد الله شكرا فقالوا هذا السجود لله جل في علاء والصحيح الراجح أنه السجود هنا بمعنى الانحناء تعظيما لله جل في علاء الانحناء تعظيما لله كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فدخل متعمم بعمامة السوداء وعلى رأس المغفر وقد انحنى وتقطع رأسه شكرا لله جل في علاء وتواضعا لربه جل في علاء فمن تواضع الله هكذا رفع الله أكاد فهذا الأمر من الله جل في سجدا أيضا حتى يتوضع لأن فيهم من الكبر والطغيان ما ظهر من العتو على نبيهم موسى عليه السلام ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وهذه فيها لفتة عظيمة جدا الله جل وعلا ما زال يهذب هؤلاء الطغاة البغاة حتى يستسلموا الله في علاء حتى يتعبدوا اللاجل في علاء حق العبادة فهنا أمرهم الله جل في بالخضوع والذل لله جل في علاء ظاهرا طولا وفعلا والقول والفعل يؤثران في الباطن فالقول ظاهر والفعل ظاهر وهم لهم تأثير في الباطن كما أن الباطن يؤثر في الظاهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم استووا استووا ولا تختلف فتختلف قلوبكم فالاختلاف في الظاهر يؤثر في الباطن وهنا الخضوع في الظاهر قولا وفعلا يؤثر بخضوع القلب فإن كان خضوع القلب يستعصي على هؤلاء فلابد من الخضوع الظاهر والخضوع الظاهر حينما يكون كل واحد منهم على, على ما أمر الله جل في علاء خاضعا متذللا متمسكنا لله جل في ظاهرا هذا ينسحب على القلب قال الله جل في علاء وادخلوا الباب سجدا هذه هيئة بالفعل خضوع بالفعل وقولوا حط خضوع وذل أيضا ومسكنا بالقوم فهي عبادة بالفعل وعبادة بالقول فيها دلاله واضحه جدا على أن العبادة لابد فيها من العمل الإيمان لابد فيه من العمل فأمر بالسجود وأمر بالقول وقولوا حطه طبعا قولوا حطه يعني أخطط عنا او حط خطايان خطيانا لنا خطيانا فهنا ايضا فيه الذله والمسكنه لله جل في علاه بالاعتراف بالخطيه والاعتراف بالتعدي والتجرؤ على حدود الله جل في علاء. فاذا كسر المرء ظاهرا ينكسر القلب واذا انكسر القلب سجد لله سجد لا يرفع راسه منها بعد ذلك وتكون النجاة في هذا القلب فلذلك أمرهم الله جل وعلا بالخضوع والذله والمسكانه له تمام العبودية السجود والانحناء تعظيما وترجيلا لله جل في علا لذلك يقول الله جل في علا ما لكم لا ترجون الله وقار لابد أن يسجد الظاهر حتى يسجد الباطل فقال الله جل في علا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يعني اغفر لنا الخطايان الخطأ قال وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم المغفره والرحمه اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع فكانت المغفره اذا اجتمع ستر الذنب والرحمه عدم العقوبه عليه فهنا الستر ثم بعد ذلك عدم العقوبه فاذا افترق اجتمع في المعنى بمعنى لو ذكر الله جل وعلا الرحمه وحدها دخلت تحتها المغفره ولو ذكر المغفره وحدها دخلت تحتها الرحب فإذا قال الله جل فيقولا نغفر لكم خطاياكم إذا سيستر الذم يستر هذا العيب وأيضا لا يعجل ولا يعاقب على هذا الذم فقال الله جل فيقولا نغفر لكم خطاياكم وإذا قال الله بذلك فإذا لم تغفر هنا قد, قد قال الله جل في سورة البقرة نغفر لكم خطاياكم وقال في سورة الأعراف نغفر لكم خطئكم فهنا بالإفرا... هنا بالجمع وهناك بالإفراد وهما واحد لأن الإفراد جاء إفرادا إيش مضاف والمفرد المضاف يعف وهنا قد اتى بالجمع عندما قال الله جل وعلا نغفر لكم خطاياكم هذه فيها دلاله واضحه جدا على الخطايا الكثيرة زلت بها اقدام هؤلاء الطغاة قال الله جل وعلا وسنزيد المحسنين هذه زيادة جود ورحمة من الله الذي في علاء وعطاء فإذا اشترك المحسن والمسيء اشتركوا جميعا في مغفرة الخطايا عندما اعتمروا بأمر الله جل في علاء ثم بين الله الذي في أن هذه السيادة ليست لكل أحد دلالة واضحة جدا أيضا على القاعدة التي قاعدها العلماء شرعنا الجليل جاء بالعدل لا بالتسوية شرعنا الجليل جاء بالعدل لا بالتسوية ولذلك نرى أن من شرعنا أنه يفرق بين المفترقين ويسوي بين المتماثلين مع أن الكل قد ائتمروا بأمر الله جل وعلا، فلذلك استووا جميعا بعدما ائتمروا بالامر في المغفره لكن من زاد احسانا زاد الله له احسانا دون غيره ولذلك طال الله جل في مفرقا بين من ائتمر وقف على الامر وبين من زاد. قال وسنزيد المحسنين لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل فقال يا رسول الله آه الله بعثك بالحق فقال اللهم نعم ثم قال له اخبرني عن الإسلام ثم قال والله لا أزيد على ذلك ولا أمس. بعدما بين له أركان الإسلام فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال دقل الجنة إن صدق لكن لما تكلم عن السبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وقد قد دخل الجنة الذي دخل الجنة الم... الغرض المقصود أنه حتى لو سيئاته غلبت فدخول الجنة يكون بعد العقاب او بعد المغفرة هو في مشيئة الله لا في ولا. لكن لما تكلم عن, عن المحسنين قال يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولم ياخذ ذلك في الذي أدى الفريضة فقط ولم يتبع الفريضة بالنفلة معي عندنا فريقان فريق متقدم وفريق متأخر جيد الفريقان كان على خط فاستوي في خط البدايه واستوي في العطاء فاسرع اناس فتقدم فاستحقوا ايش الزياده والمسح والثناء فهمتم هذا الذي يبينه الشر قلنا اذن دلاله واضحه جدا على عدل هذه الشريعه الغراء بانها لا تسوي بين من سابق الى الله وسار على الله وبينه من تخل وهذا الذي قالها عمر بن الخطاب أو قالها فعلا عمر بن الخطاب وقالها سهيل بن عمرو لفظا وقولا عندما جاء سهيل بن عمرو وجاء ابو سفيان استأذن على عمر بن الخطاب فلم يأذن لهم فسمع صوت بلاد فاستاذن الحاجب او استاذن الصاء الذي كان يعني يستاذن لمن يتقدم الى عمر فاستاذن لبلال فقال من قال بلال قال ادخلوه فدخل بلال العبد الاسود وصهير ابن عم وابو سفيان مكه بدر ابو سفيان وقف على الباب فاشتط غيظا فقال لسهيل هذا العبد يتقدم علينا عمر يدخل هذا قبلنا فقال له سهيل كلاما رزينا وكان لبيبا قريبا فقيها فقال له ما بلهم قد أسرع إلى ربي فسرع الله به سبقنا فسبق الله به هكذا لما أسرع إلى الله جل في سواه الله بمن تاخر بحال من الأحوال فلذلك نقول هؤلاء لما أسرعوا أسرع الله به أرأيت كيف قال النبسلم سأقص عليكم نبأ الثلاثه كان في جلسة مع أصحابه فثلاث مروا على جلسة النبسلم فاما الاول فوجد فرجه فتقدم فاقبل فجلس واما الثاني فاستحي فتاخر وجلس واما الثالث فاعرض وسار فقال إنسلم اما الاول فيحكي عن الثلاثه وكيف موقف هؤلاء وموقف الله من هؤلاء ان صح التعبير فقال اما الاول فاقبل على الله فاقبل الله عليه واما الاخر فاستحي فاستحي الله اما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه ولذلك قال لا يزال قوم يتاخرون حتى لأخرهم الله. الله لا يحب ضعيف الهم، يحب عالي الهم. لذلك قال الله جل في علا وسنزيد المحسنين. فلما علمنا الزيادة والزيادة من رب الجليل جل في علا الذي له خزائن السماوات والارض كما قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما من نزيل إلا بقدر معلوم وقد جزم لك أنه سيزيدك إذا الزيادة لا حتى لها ولا تصور. تشعب عنق صاحب الهم العالية ليستزيد من ربنا جل في علا فقلنا نعم ستستزيد وإن أردت الزيادة فعليك أن تتمثل. ها أن تتمثل بالوصف بالوصف قد وصف الله وصفا دقيقا للزياده وسنزيد المحسنين فطلبنا الاحسان كيف يكون الاحسان فقلنا الاحسان للمرء في معاملته مع ربه جل في علاه وللاحسان مع عباد الله جل في علاه لكن تفسير الاحسان يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بان اهل الكفر أو اهل العصيان اذا, تابوا إذا تاب واحد منهم وأناب اناب إلى الى ربه جل في علاه بدل الله سيئاته حسنه كما قال الله جل في علاه الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ولذلك لما جاء حكيم محزم للنبي صلى الله عليه وسلم سال النبي صلى عن اعمال فيها كان يعمل اعمال الخير من اكرام الضيف ومن صلاه الأرحام والصدقات كان يفعل ذلك في الجاهريه فقال له صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما أسلم من الخيب، وقَدْ جاءَ معنا عموماً عن النبي أن من أسلم فحسناً إسلامه بدل الله سهائته حسناً، وأخذ الله بالحسن في الأولى وفي الآخر، وإن أساء أخذ بما أتى بالإساءة بالأولى الأولى قال الله جل وعلا في علاه وسنزيد المحسنين. فقلنا وكيف الإحسان؟ وكيف أصل الإنسان بالإحسان؟ نقول إحسان مع الرب الجليل وإحسان مع عباد الرب الجليل جل في علاء. أما الإحسان مع الله جل في فلا يكون إلا في المعاملة في العبادة. عبادة الله جل في علاه يكون فيها الاحسان والاحسان يكون كما وكيفا والركيز على الكيف ولا نغم للكم الاحسان يكون كما وكيف لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ عموما من قول الله جل فعلا وسارع إلى مغفرة من ربكم وسابق وقد قال الله جل في علاه وفي ذلك فليتنافس أولى المتنافسون الذين يؤتون ما أتوا قلوبهم واجلة هؤلاء الذين يسارعون إلى ربهم جل في أولاه فالإحسان كمن أيضا تأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الربيع الأسلمي أعني على نفسك بكثرة السجود الإحسان كما تأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سارد عبد الله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطية الإحسان كما تأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فليستك قل الاحسن كم من تأخذه من قول عمر بن الخطاب عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وهذا الحديث حسن لغيري عندما قال من قرأ قل هو الله احد عشر مرات بان الله له بيتا في الجنة فقال عمر ارأيت انزدت يا رسول الله قال الله أكثر وأطير أو قال إن أكثرت على ذلك فقال الله أكثر وأطير فأيضا لك أن تأخذ الزيادة كما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد استدام على حسنات وعلى نوافل قد أكد عليها النفسلم وما تركها بحال من الحوال ولما فاتت النفسلم هذه النوافل والسنن الرواتب قد قضاها في الأوقات المكروهة الإحسان كما تعلم بأن الله جل في قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليلة إلا طريلة فقد جاء النسلم بعدما نسخ اللزوم والوجوب إلى الاستحباب جاءه جبريل فقال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل الإحسان كما تأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله سنتع عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصر وهذه منوط بالاستدامة لا يصليها الله فيحسب أن له, أن له القصر في الجنة لا لا بد من الاستدامة في ذلك قال من صلى يعني من استدام من صلى عليه ستة عشر ركعة في اليوم والليلة بان الله له بيت في الجنة أيضا من الإحسان كما لله دلة في علاه تأخذه كما قلنا من قول الله في علاه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أما الإحسان كيفا الإحسان كمن كل إنسان ممكن أن ينصح الناس به أما الإحسان كيفا فهذه مسألة لا يستطيع شرحها ولا وصفها إلا الذين قد وفقهم الله لذلك ومع ذلك نعرش فقط نصف القوم كيف كانوا يحسنون لله جل في علاء أما الإحسان كيفا فهو في صلاة يتدبر أقوال الله جل في علاء يتدبر عندما يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين يحمد الله جل في علاء أولا على ذاته ويحمد الله جل في علاء على أسماء الحسنى وصفات العلاج. يحمد الله على الكمالات، على الجلال، على الجمال. يحمد الله على الشوق لرؤية هذا الوجه الكريم. يحمد الله الذي علا على التوفيق والتزيد. يحمد الله الذي علا على الروبوبيا، على العطاء والمن على التوفيق والتزيد. يحمد الله الذي علا على القوة والجبروت والانتقام من الظلم. يحمد الله الذي علا على النضاج، على قدر كونا البلايا والغزال تفجير السيارات. يحمد الله الذي علا على أشرف ما يكون من الإلهية. وهو أن شرف الله وكرم الله العبد أن يسجد تذللا لله جل في علاه وهذه أمتع ما تكون وأرفع ما تكون قدرا للعبد عندما يتعبد الله جل في علاه ويتذلل بوجهه لربه جل في علاه فهو يحمد ويتدبر ويقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول إياك نعبد لا نعبد سواه لا شرك مع الله جل في علاه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا شرك ابدا ولا شرك قلوب لا رياء ولا سمع ولا نظر لاحد النظر فقط موحد لربنا جل في علاه واياك نستعين لا يمكن أن نوفق ولا نسدد ولا حول ولا قوة إلا بالله في علاه لا عباده الا بالله ولا توفيق الا بالله ولا تزيد الا بالله جل في علاه استحضرت هذا في قلبك علمت انك اكثر ما تكون لربك جل في علاه والله اغنى ما يكون عنك كما قال الله جل في علاه عبادي كلكم ضال جميعا كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم وهو يتذبر ويقرأ في ذلك يتذبر كلام الله جل في علاه وهو يركع ويقول سبحان ربي عظيم وعظم ربه جل في علاه بالانحناء ظاهرا ويعظم ربه جل في علاه بالانحناء القلب والسيجود القلب وربه جل في علاه يستحضر في ذلك قول الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقار يقول لا والله أردت لله وقار ولا بالقول وبالفعل بالفعل هو ساجد نفس الأمر أقرب ما يكون العبد للرب هو ساجد فاشتكى للرب هميه فادع الله للفي أولاه بتفريش الكروبات يدعو الله للفي بما يريد من أمر الدنيا أمر الآخرة هذا هو الإحسان كيفا في الداخل وأعظم من ذلك أن تعبد الله للفي أولاه إجمالا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنما هو يرى كما قال صلى عندما سئل من إحسان قال أن تعبد الله للفي أولاه كأنك تراه وهذه صعب لا يمكن للإنسان أن يصل إلى ذلك كثير من الناس ضلوا بذلك ووصلوا إلى تكييف صفات الله تعالى في علاه وتشبيه سمات في علاه، فإلا أن يكون أن يصل إلى ذلك أنه ينزل إلى درجة أخرى ألا وهي تعبد الله على الرقابة على أنه يراك، وهذه هي أعظم ما تكون من الإحسان، لا تتحرك إلا بالرقابة، لا تتكلم وأنت تعلم أن الله يسمع. لا تنظر إلا وتعلم ان الله جل على نظر الصابع لنظرك كنت أرى كثير من الناس عندما يريد معصية الله جل في فاذا فإذا مر بهم رأى متبرجة فنظر إليها او التفت إليها بعدما التفت إليها ونظر إليها وعلم أنها من المعصية بمكان نظر إلى السماء بعدما نظر إليها وعصى الله يا لها من معصية عظيمة لا تضربوني لا أقول والله لها من, من معصية عظيمة لأنه بها قد علم قدرة اللي هذا اللي في علاء وقد تقرب إلى الله هذا في علاء وقد وجد حلاوة الإيمان في هذه المعصية كيف ذلك عندما عصى الله بالنظر إلى المرأة الأجنبية فنظر إلى السماء بعدما نظر إليها فعلم أن الله جل وعلا سبق نظر نظره ونظره فبكى من ذلك وخضع قلبه وخشع لربه إلى اللي في وهو يعلم أنه لو قبضه على هذه النظرة كانت من الأعمال بالسواتين السلام الأعمال بالخواتين من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة ومن كان آخر كلامي أو آخر أفعالي أن نظر إلى المرأة متبرجة ما بعث إلا على هذه المعصي من مات على شيء أو من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه نعوذ بالله من الخزال فالعبد في العبادة لله جل في علا بالرقابة أنه إذا تكلم علما الله يسمع وإذا تحدث علما الله جل في علا قد وكن الملائكة بالكتاب وإذا نظر علما الله جل في علا ينظر إليه والله ما عصى عبد الله جل وعلا وإذا عصى لا أن يستتبع هذا بالتوبة والأوبة إلى ربنا جل في علاه ويعمل بقوله النبي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها يا له من عبد مطيع لربه جل في علاه عندما يعصي الله ويتدبر أنه سيقف عند الله جل في علاه هذه عبادة الرقاب ويعلم أنه بعد هذه المعصية سيحاسب وقد كتبت المعصية وأن الله سيسأله وأنه لمدة أن يعد للسؤال جوابا فإنه بذلك يعبد الله جل في علاه كأنه راق إلا ما بين فإن الله جل في علاه رقيب عليه وإن الله يراه. وقد ذكرت هذه القصة كثيرا ولا بد أن أكررها لأنها تعمق الإيمان والإحسان في القلب عندما قد حظي بعض طلبه العلم عند المعلم بمكانة عظيمه جدا عنده فقالوا لما تفضل هذا الطالب على الطلبة وهم قال أبين لكم ثم اختبر الطلبه فقال كل منكم يأخذ طيرا ثم يذبحه في مكان لا يراه أحد فكل واحد من الطلبة كان يتفنن في مكان خفي لا يراه فيه أحد وأذبح في هذا الطير حتى جاءه هذا الطالب المميز بطيره فقال يبين للناس ما كانت هذا الطالب ولما حظي بهذه المكانة فقال كل واحد أين قد زبحت طيرك قال فلان في مكان كذا والثاني في مكان كذا فقال الذي يعبد الله جل في علاه بالإحسان قال بحثت ونقبت كثيرا عن مكان لا يران الله فيه فلم أجد فقال ببث لهذا قد حظي, لنا أو حظي عندنا بهذه المكان عبادة الله جل في أولى على الإحسان أن تعبد الله أنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وعلى أن الله عليك رقيب وإن علمت ذلك يقينا وكنت مستوثقا في ذلك فلا ظلم ولا تغيان ولا بغ لكن ما أقول لا معصي الشهوة تغلب على الإنسان لكن هذا الذي يحجب الإنسان على الظن ان ربك لبالمرصاد ان ظلمت علمت المراجل على قوي قادر وان الله جل في علاه قد قال واعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعدك حي إن كنت قويا قادراً على الظلم فإن الله أقدر منك وإن الله جل في علاه قد قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم هذا الإحسان في معاملتك مع الله جل في علاه كمن وكيف والإحسان في معاملتك العباد هذا تمام الإحسان حتى تأخذ وتحظى بهذه بهذه الفضيلة العظيمة وسنزيد المحسنين الحسنة بعشر أمثاله إلى سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة لا يمكن أن تتصور على حد للزيادة من عند ربنا جل في علاه الكريم جل سبحانه وجل فيه أولئك الإحسان مع عباد الله لا الإحسان أيضا كما وكيف لم تكن تسع المال بمالك ولا تسع المال لم تسع لم تسع الناس بمالك يمكن أن تسع الناس بحسن قلب أن تهش وتبش وتتكلم بالكلمة الطيبة في وجه أخيك قد, قد قال النبي السلام الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو بشق تمرا فالإحسان مع الناس كما قلنا أن تضيس منهوفا وأن تفرش كرب المكروبين وأن تعين صاحب الحاجة وأن تحسن إلى الناس قدر إمكانك وأعظم الصدقات على الناس وأعظم الإحسان إلى الناس أن تقرب الناس إلى رب الناس جل في أولئك نشر وبث العلم بين الناس هذه أعظم الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال معباس إن رسول الله او كان يسفة النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن فأعظم الصدقات أن تصدق على الجاهل فتعلمه كيف يتقرب إلى ربه جل في ألا أن تنفي عنه الشر أن تمنع عنه الجهل أن يتقرب ويتعبد الله جل في ألا بالعلم وسنزيد المحسنين فإن التصفة بهذه الأوصاف فأنت من أهل الزيادة فإن كنت من أهل الزيادة فلا حد لهذه الزياد. يمكن أن ترتقي إلى أن ترافق نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أن تنزل تحت رؤى السلام و أن تتشرف أن ترى أبو بكر و ترى عمر من خطاب ترى عثمان و ترى علي. لا يمكن أن نقول لا أن أصلح بخيالي أكثر وأقول أسير معهم في نفس الطرقات. المرء مع من؟ أحب قال أنس ما سعدنا وما فرحنا بحديث المسلمة فرحنا بهذا الحديث المرء مع من أحب لم أعمل بعمل من ولا بعمل أبي بكر ولا بعمل عمر لكني أحب النبي وأحب أبي بكر وأحب عمر رضي الله عنه وأرضاه اللهم أنا أسألك المزيد يا رب العالمين قال وسنزيد المحسنين وهذا أيضا تهيج لهؤلاء يعني بعدما تاب الله جل في علاه عليهم وقد رزقهم الرزق المادي والحسي ورزقهم أيضا الرزق المعنوي رزق الابدان ورزق القلوب هيئ مشاعرهم حتى يعني يسارع كل واحد منهم الى رضا الله جل في علاه قال سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيب لهم هذا عدل القرآن ايضا ما قال فبدلوا قال بدل الذين ظلموا وايضا الذكر جاء على الذين ظلموا وسكت القرآن عن عن غيره لماذا لامور كثيره قال الله جل في علاه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم والاجماع انهم ليسوا جميعا فعلوا ذلك صحيح فهنا القران فرق قال بدل الذين ظلموا فقد بدلوا وسكت عن الاخرين لما؟ شعر. الاتباع لهم مقوم ضعاف لا هو يعني يعني جيد <تصفيق> اللي سكتوا وسكتوا عن المنكر سكت عنه من القران فاستأكدوا عن القراء زاي اختلفوا فيهم هلاوم عذبوا النرجب لسنا مصدرين هذا الباب لكن يعني الكلام جيد ها الشيء لا لا لا ما, ما أنا ما أقصد أول الأمر الأول فمد الذين ظلموا قولا غير ليش جاء التصريح حول بالذين ظلموا أول شيء ليش استعين من وعده بغيره ترهيبا لغيره أن لا يقعوا في مثل هذه المظلمة لو وقعوا في مثل هذه المظلمة فالعقاب بالعقاب قال الله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد طرهيباً لغيرهم أول شيء والأمر الثاني لا لا موسى نهى عن السوق. هو والدلال على أنهم هم الأكثر الذين ظلموا هم الأكثر لذلك ذكرهم والقلة لا تذكر وقد قال الله جل في علاه وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله قال الله جل في علاه فبدى الذين ظرموا وضعوا الشيء في غير موضع وضعوا مقام الشكر جعلوه مقام النكران والجحود والعناد نعوذ بالله من الكفران فمدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال الله جل في علاه فمدل الذين ظلموا قولا غير الذي له. قيل لهم. قيل لهم طول حطة. فقالوا حبة في شعيرة أو حنطة. وقالوا ذلك استخفافا بأمر الله جل في علاه واستهزاءا بأمر الله جل في علاه. نعوذ بالله من غضبها. وقال الله جل في علاه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ولم يذكر الفعل. الدلاله واضحه جدا على أن الفعل ينزل تحت القول لأنهم بدلوا الأمرين بدلوا القول وبدلوا الفعل أمرهم الله جل في علاء أن يدخلوا الباب سجدا فدخلوا كل واحد منهم على إسته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدلوا ودخلوا على استاهم وقالوا حبه في شعيره فبدلوا القول وبدلوا أيضا الفعل فيها أيضا اشاره وتلميح بل تصريح من القرآن على انهم قوم يحرفون الكلمة عن مواضع كما قال الله جل وعلا تصريحا في ذلك يحرفون الكلم عن مواضعه قال الله جل في علا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فاستحقوا العقاب فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون أيضا عاد الله جل في علا الذين ظلموا الذين ظلموا لاستقباح المرء لما يسمع الظلم الظلم يستقبح الظلم فلا يهاب أن يقترب من الظلم أو يظلم أحدا أو يظلم نفسه باقتراف المعاصي والتعدي على حدود الله جل في علام فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء وهذه كما قلنا ليست تعجيلا بالعقاف فقط الله جل في علاه أمهالهم ثم أمهالهم ثم أمهالهم فلما آسفونا انتقمنا منه فبتكرار المعصية والطغيان والتعدي على حدود الله جل وعلا استحقوا سرعة العقاب قال الله جل وعلى فأنزلhed لا يقول أحد أن الله جل وعالم قد يعني عجلهم بالعقوبة بالفائد تعقبية أن الله لم يمهلهم بل أنت ترى أنهم في كل مرة الله جل وعلا ينعم عليهم بالنعائم ويتحبب عليهم بالنعائم ويتبغضون عليهم بالمعاصي ثم يمهلهم ثم يتوب عليهم ثم يعقو عنه ثم بعد ذلك المعصية والطغيان مرة أخرى فلذلك عجل الله العقوبة. بعد ما بدلوا الكلم عن وضح قال الله جل في علام فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي يقيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون قال العلماء الرجز هو الطعوم وقال بعضهم الموكس والكل واحد الإجابة أن التفسير الأول لا يخالف التفسير الثاني قال مات منهم سبعون ألف بهذا الرجز مات منهم سبعون ألف نعوذ بالله من podem't قال الله جل في علام فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بما كانوا يفسقون وهذه الآية يعني نقول من أرعى الآيات على من يبدل في كلام الله دل في أولئك أو من في كلام الله دل في أولئك هؤلاء الذين قد تكبروا وتجبروا على ربهم ثم طعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدلوا كلام الله دل في أولئك وحرّضوا في كلام الله دل في أولئك عندما قالوا بأن سورة البقرة لم يذكر فيها التسمية بسم الله لأنه قد ذكر فيها أبو بكر رضي الله عنه قالوا هذه السوره لم يذكر فيها التسميه بسبب هذا وايضا لما قال الله جل وعلا في, في قصه بني اسرائيل ان الله يامركم ان تذبحوا بقره وأرضاه حرفوا الكلم هؤلاء هم أولى الناس بهذه الآية العظيمة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فما من أحد يبدل في كلام النهجة أو يبدل ويحرف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله نصيب من هذا العقاب ومن هذا العداد كالذين يبدلون الآن الذين يعني قد تأثروا بالعصر الذي نعيش فيه بمسألة المرأة وقوة المرأة وجبروت المرأة ولابد من تقدم المرأة فحرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد عندما قال لهن ناصحا أميناً انت تصدقنا في رأيت رأيتكنا أكثر أهل النار فمن من يقول هذه مسحة من المسحة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن من قال هذا حديث موضوع هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لي من ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا يوم عيد اليوم يوم عيد يوم بشار نزارة. فكيف أن يقول ذلك للنساء وهو الرؤوف الرحيم الغرض المقصود هذا أيضا فيه تبديل لكلام الله جل في علاة من التبديل أيضا لكلام الله جل في علاة أن يقول الله جل في علاة يد الله فوق أيديه ويقولون ليست يدا بل هي قدرة بل هي نعمة أو يقول الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى فيقول لا ما استوى ولكنه استولى فهذا أيضا تبديل للكلم عن موضعه ولهم أيضا نصيب من هذه الآية فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون خرجوا عن طاعة الله جل في علاه فاستحقوا العقاب قال الله جل في علاه واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحاجب انظر بعد العطوب والتغيان والتجبر والتجر على حدود الله في علاء الله جل في علاء كان بهم رحيم وكان بهم رؤوفا سبحانه جل في علاء فلطف بهم أيضا قديه كان العطش سيقتلهم فطلبوا من موسى الماء فدعا ربه جل في علاء قال الله جل في علاء وإذ استسقى موسى لقومه يعني موسى ما ابتدأ ذلك هم الذين توسلوا بموسى استشفعوا بموسى وهذا أيضا فيه تأصير لنا خلافا لمن تبنى المذهب الذي نتبناه هو طلب الدعاء من الغير طلب الدعاء من الغير يجوز بهذا لأنهم طلبوا من موسى أن يدعو الله لذلك أن يستيض ما يقال أن موسى نبي وغيره لا يسويه قلنا العصل العموم، ما لم تأتي قالين تثبت التخصيص ما لم تأتي التخصيص أما الذين قالوا بأن السؤال الغير أن يدعو لك تقول لأخيك أدعو الله لي هذه خلاف الأولى فيها شيء من المذل قلنا كيف ذلك وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أن أكون منهم من السبعين ألف الذين يتخلون الجنة بغير قال أنت منهم هناك حديث فيه ضعف لكن به عندما عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى العمرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسن في دعائك يا أخي وأصرع من ذلك وأصح من ذلك حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أويسي قرن من قرن فمم المراد كان فيه برس شفيا منه إلا موضع درهم له أم هو بها بار من قابله وصبح الله لله أن له فذهب عمر الفطاب يبحث عنه حتى قال له استغفر لي قال أنا استغفر لك وأنت أمير المؤمنين قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث فيها دلالة وضحة جدا عمر طلب من أويس وويس يأشى بنبي وليس بصاحب بل هو من التابعين فيها دلالة وضحة جدا على ذلك وإذ استسقى موسى لقومه فيها أيضا دلالة وضحة جدا على أن المسألة في الدعاء الأقرب إلى إجابة أن يكون الداعي امرأة نقيا أو يكون ذا نسب قريب من النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر بن الخطاب وقال قوم يا عباس ما أن عمر في إجماع أفضل من العباس لكن ما فعل ذلك إلا لقرابته من أن السلام مع تقوى وورا موجود التقوى وورا فأتى بمعضد آخر قوي ألو وهو القرابة وهو عموما العم بصنو الأب عمومه العباس للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ استسقى موسى طلب السقر طلب الماء نعمة من عائم اللاجة التي قد بين الله أن هذه نعمة لابد أن تشكرها عليه لابد أن تتعبد اللاجة التي علاها الذي رزقك بالماء ولو منعه عنك لمتك قال الله جل وعلا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن من نحن نتشربون كان علينا طالب لا يقرأ هذه الآيات الا واقف عندها ثم يقول لا بل انت يا رب لا بل أنت رب يقر بان الله جل في علاه هو الذي يرزق سبحانه جل في علاه والماء هو ماده الحياه قالت الله جل في علاه واذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر العلماء حاروا وكاروا في مسألة الحجر هذا حجر من الجنة هو الحجر الذي جرى بثوبي أو حجر غير الأحجار الكلام في هذا لا يفيد الصحيح أن المعجزة الباهرة القاهرة للقلوب أن الله جلالك أولا أمر موسى أن يضرب الحجر كما أمره أن يضرب البحر فانفلق البحر لما ضرب الحجر انفجرت 12 عين يشربون من فضل الله جل في علام وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فضربه موسى عليه السلام قال أن جبريل طلح من هذا الحجر معك فإن لي فيه قوة ولك فيه مؤجز وكانت المؤجزة بأن الله جل في علام أمره يضرب الحجر فضرب فانفجرت يا الماء العيون رأوها رأي العين أمامهم يشربون منه فالله جل في علام أنعم عليه بنعمتين نعمة الماء ونعمة المعجزه فنعمه حسيه ثم نعمه معنويه يزدادون شربا وريا ويزدادون ايمانا بما راوا من المعجزة وهذا بصدق الله ما من قوم اتتهم معجزات باهرات قاهرات مثل هؤلاء القوم مع ذلك هم ألعن البشر باسرهم قال الله جل جل في علاه وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصا الحجر فانفجرت منه اثناعشر عينا قد علم كل مناسب مشروبا واللطيفة التي قالها العلماء لما اثناعشر عين ما يمكن أن تكون عين واحدة والكل يجتمع ويأخذ الماء ويشرب وينتهي أن فضل الله على الزيادة لا على النقصان قال العلماء لأنهم كانوا أقواما يعني أنهم الله جرّاء بينهم أسبات كانوا اثناعشر عينا أيضا إيش أصباطاً أمماً فقال اليهود دايماً ترى فيهم الحسد والحقد والتشاحن وأيضاً الموت على الدنيا هم أحرص الناس على الدنيا كما وصفهم الله جل في علاه، حتى مع أنفسهم فتراهم يتقاتلون على كل خير فلو كانت عينا واحدة ماذا يحدث يتقتلون عليه وتحدث المفسدة والتشاحن والحقد والحسد وقد قالوا نسانا فساد ذات البين هي الحلق فلفض النزاع بين هؤلاء الذين في قلوبهم الحقد والحسد جعل لكل صبت من هؤلاء الأصباط عينا خاصة به. قال الله جل في علامة نعائمي عليه أيضا واذكروا هذه النعمة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس المشروب. كل واشربوا من الرزق الله ولا تعسوا في الأرض مفسدي قال الله جل وعلا كل وشرب من رزق الله وأيضا أضاف الرزق لربنا جل في علاه أيضا ليذكره بأن الله جل في علاه هو الرزاق هو الذي يعطي هو الذي يمنح هو الذي يخل هو الذي يحيي هو الذي يميت فإذا علمت ذلك واستيقنت بذلك وأقررت أن الذي أطعمك والذي سقاك والذي رزقك والذي تاب عليك هو الله فعليك أن تفرده بالعبادة وعليك أن تسارع له في مرضاته سبحانه جل في علاه دائما ترى القرآن يذكر ربوبية ل تستلزم ربوبية بل تملأ القلب عقيدة في الله جل في علاج. من الرازق الله من المعطي الله من المانع الله من القابض الباسط الله جل في علاج. من القوي القادر الله إذا هو الذي يستحق أن تزل له أن تسجد له أن تصرف له أن تنفق له أن تعمل لدينه وله سبحانه جل في علاه الهيه لله جل في علاج. قال الله جل في علاه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أيضا تسكين لهؤلاء لأنهم دائما من أول الصورة أو من أول الآيات التي ذكرت المعجزات التي نزلت على بني إسرائيل كل نعمة التي تستوجب الشكر كان بدلا من الشكر الجحود والعناد والكفرات والله يذكرهم هذا المقام مقام شكر ومقام تذلل واعتراف بالنعمة قال الله جل وعلا كلوا واشربوا من هذه النعمة من رزق الله وعليكم تشكروا لكن هذه جاءت, جاءت التفات جاءت بالتحويل ولا تعثر يعني لا تجعلوا مقام الشكر أن تعثوا في الارض مفسدين فهذه فيها, فيها ما يتضمن اولا النهي عن ان يشيعوا الفساد في الارض وفيها استلزاما لشكر الله جل في علاه اذ المقام مقام نعمه فلا بد لها من الشكر وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم قال الله جل في علاه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين والله جل في علاء لا يحب الفساد قد بيّن الله في غير ما موضع من الكتاب أن اليهود هم أكثر الناس فسادا في الأرض قال الله جل في علاء وإذ يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفهمها وعدسها وبصرها مقام النعم الشكر أيضا جحد وتكبروا وتجبروا ولم يرتضوا بنعمة الله جل في علاء بل نقم على نعمة الله جل في علاه وتتجروا على عطاء الله جل في علاه ووكلوا إلى أنفسهم وهذا أيضا رجعت للتفصيل الأول الذي قلناه عندما قال الله جل في علاه وأنزلنا عليكم المن والسلوى فأمر أن يأخذه كفاه اليوم لما لما كانت أهم شيء ليش لطيفة مهمة جدا تربية للنفوس حسن الظن بالله واليقين في الله كما قال الحسن البصري أن تصدق بما في يد الله جل في علامة. لا بما فيما يدك هم هنا لا ما وثقوا بما في يد الله جل في علاه ارادوا أن يثقوا بما في أيديهم الذي ينزل الطعام ينزل من السماء قالوا لا نريد من الأرض حتى نقبض عليه بأيدينا فهم لا يثقون في ربهم جل في علاه لذلك استبدالوا الذي هو أدنى بالذي هو خير الله مرزقنا فأمي في كتابك يا رب العالمين إذا قرر المرء هذا التقرير واعتقد هذا الاعتقاد وعلم أن ما في يات في علاه هو أنفع له وأجود له وأعظم له وعطاء الله له خير من عطائه لنفسه وخير من اختياره لنفسه رجعنا ذلك إلى فضل الاستخار ورجعنا ذلك إلى كلام ابن تيمية الذي يكتب بماء الذهب عندما قال من صدق العبد في توكله على الله جل في علاه الاستخارة قبل الأمر والرضا. باختيار الله جل في بعد الأمر إن كنت حقا متوكل على الله وترتضي باختيار الله لك فعليك أن تستخير قبل الامر وأن تقتضي بما اختاره الله لك فعطاء اللاجل في كان أعظم ما يكون لهؤلاء فما بعطاء اللاجل في وارتضوا بعطاء أنفسهم فكان المساء والوبال عليهم كما سيأتي في تفسير الآيات وإذ قلتم يا موسى نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها قال تستبدلون الذي هو ادنى من الذي هو الخير اهبطوا مصر هذه إن شاء الله نفسرها الأسبوع القادم لكن أنا أعجل بقول مصر وهنا اهبطوا كثير من العلماء يقولون اهبطوا مصر يعني مصر من الأمصار ليست مصر العلم التي معروفة البلد المشهورة والذي جر الناس أن يقولوا ذلك تعجلا لهذه الفائدة أنها جاءت منونة مصروفة منونة صحيح؟ هم قالوا إذن هذه مصر من الأمصار أي بلد من البلاد ليست مصر المشهورة ونبقى نقول لهم في الرد مصر هذه ثلاثيه صح؟ الثلاثي ساكن الوسط يصح فيه ان يكون مصروفا وصح أن لا يكون مصروفاً ويكون الانسب هنا مصر من مصر العالم المشهور ادخلوا مصر يعني اهل مصر وهذا شرف اهل مصر ان ذكرت مصر في القران والحمد لله ونختم بذلك شرفا للمصريين هذا هو كل قولي هذا الله